Ademiz salat al Muhammedin. Ademiz salat أتم بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمدي ونداخل ala atbu ala صنطيقي ونلمح محمد ام بكر صنطيقي بالله نضرا يا سيدي يا صاحبا انتحقي بالله نضرا يا سيدي يا صاحبا انتحقي Tabuğa la kumbat el xazra, nızra nızra Muhammed. خطبي وانا لمده محمد عمر يبن ابن خطبي بالله نظرا يا سيدي يا ملهم للصواب بالله نورا يا سيدي يا ملهم للصواب وانا على عتب على القمة الخضراء. ابن العفاني ونلندح محمد وعثمان ابن العفاني بالله نظرا يا سيدي يجمعا قراني بالله يا سيدي يجمعا قران الله خاطر الله علي والزهراء نظرة نظرة يا سيدي خاطر علي والزهراء وانا وانا لم دح محمد علي قر وطعاني وانا لم دح محمد يا قروة عيني بالنظر يا سيدي يا والي الدنس دطيني بالنظر يا سيدي يا والي الدنس على على القمبات الخضراء Nâzırâ, nâzırâ, nâzırâ, ya جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صلِّ وسلِّق وصِذ وفارِح على